ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وأنا ان فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما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 وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ بَنَاهَا لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ مَآبًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْ تَبِ يْمَا أَصَابُرُ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامٌ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا كل ما يعبأ بكم ربي له لا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما